وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وَجَهْرَكُمْ ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلع إنكم لا تشهدون إن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أظهر كيف كذبوا على أنفسهم أظهر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترعون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن وَفِي وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وانهم لكاذبون ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ أقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد قسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وَمَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا إلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَنَّ ثَقَافَةً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِنِينَ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 حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بعثة أخذناهم بعثة فإذاهم مبلسون فخط عذاب رُالقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولا تطرد الذين نادعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتقودهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا ليقولوا أهؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 ثم متى من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصّر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أَلَئِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لخضي الأمر بيني وبينكم لخضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 قل ما ينذجكم من غرمات البر والبحر تدعونه تضرعوا وخفية تدعونه تضرعوا وخفية اللَّئِنْ إن أَجَنَّ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنذِجُكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ قول الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ألتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ألتم تشركون قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أَوْ يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويذق بعضكم بأس بعض أو كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَرَأَتَكَ عُدَّ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 ما تشركون؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى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 أئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ أُئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتَلْكَ حُجْجَتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوط وكلٌ فاضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم وجبت بينهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قَتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال وَمَنْ قال سانزل مثل ما انزل الله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 وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلَكُم رَأْغُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَاءِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَا تُفْقُؤُونَ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 قناوٰنٌ دانيةٌ وجناتٌ من أعلافٍ والزيتون والرُّمَّان مشتبهٌ وغير متشابِهٌ أَضْرُو إلَى ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ يَنْعِيهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عميث وَمَا وما أنا عليكم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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شاطئا الإنس والجني يوحى بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض يخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منذر من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدق وعد رَّالَّامُبَدِّرَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 فَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكُتُبُ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَصْرَعَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا إلَّا مَضْطَرِرِينَ إِلَيْهِ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 كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زيد للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأفسهم وما يشعرون وما يمكرون إلا بأن فوسهم وما يشعرون. وَإِذَا جَاءَتُمْ آيَاتُهُ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةً سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْرُوهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرًا لِّلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ فُؤَادَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا كَنَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وهذا صراط ربك مستقيماً. قل فَالصَّلَّى الآياتِ لِقَوْمِي يَذْكَرُونَ لَهُمْ دَارُ سَلَامٍ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُنَاشِئُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 فيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَقْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا كَمَا مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ما تتن ثم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 أشجَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغِيرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّقْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهَةِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهَةِ وَغِيرَ مُتَشَابِهِ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 اَمْ اشْتَمَرَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِيٌّ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرُونَ حَرَّامًا مِنْ أُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَرَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُنْثَيَيْنِ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 قل لا أجد في ما أُوحى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتا إلا أي يكون ميتة أو دم مسفحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق إلا لغير الله به فمَن يُضطّر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعْهَدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ الْصَّاقُونَ بِلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ ذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُنَ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ الْصَّاقُونَ بِلَ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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ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 قُلِ انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم, ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم من لتي إبراهيم حنيفو وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت واناول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة واذرا اخرى ثن الى ربكم نرجوكم فينبيكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.